Bismillah What you better what you better want I'm going to play. يرى الموتى من الاولى ونحن في هذا هو الموت العظيم لمن هذا يعطي العالم لمن هذا يعطي العالم ثم إن لهم على هذا شيء يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Azt a علاقاء من يأيني الله في المنان أب انبت اخلاق نبي من الصالحين وباركنا عليهم على اسحاق ويهوذا يداه ظالم ديناه وأناه لأجب العين إلا عجل الأمر الغابرين سنة الآخرين وإنكم لتغلون عليهم في حين وفي ليلة فاتح تعلمون وإنكم لكم قلنا لا لا أو مزيد لبعده فمدعنا ما قلناه فسفسهم هم فك الجمال ولم أم خلقنا الملائكة الناس ونحن ألا ينقمون من إفسهم لا يفعلون فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ بِفَهْمٍ وَبِكِتَابٍ إِنْ كُنْتُمْ سُبْحَانَ الَّذِي إِلَّا فَإِنَّ النَّبُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا مَنَتمْ عَلَيْهِ هُوَ وَمَا مِن فلين لكنا عياذا الظالم المصير فكفروا منهم فتغفى على عيون ولقل فلق القلمة إنا لآلالي للتليل إنه لولا الظروسون وإنه لدى لأه المعلمين ما تولى عنهم عن حتى فإذا فإذا فساء الحلح الحلح في فإذا نزل بساحهم فإذا نزل بساحهم مساء صدرهم بالبني وتعالى عن الحاقين انظر فك الفم يصور سبحانا بك بالعزه عما يشق على Hallelujah, I